بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م م ذل ك ا ل ك ت ا ب ل ا ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون على هدى من ربهم وأولئك هم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 لهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون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 لهم هم ولكن لا يشعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمنا وإذا خلوا وَإِلَى شياطينهم إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نحن إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 117. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماوات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَوُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَغَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلٌ يُظِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرٌ وَمَا يُظِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقُونَ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 استوى إلى السماء فسواهن سبع سباوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا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 أكلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني, فقال أنبئوني بأسماء أولئي إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا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 وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذى لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعطلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظن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 يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر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 انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم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 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَسْتَقِيمُونَ وَإِذِ اتَّسَقَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عينا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلُوا اشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 قال أتستبدلون الذي هو أرناب بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 ان الذين امنوا والذين اذنوا والنصارى والصابئين من, من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 119. الأرض ولا تستي الحرث مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قتلتم نفسا فادارأتم فيها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 أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 إسرائيل لا تعبدون إلا الله وذال والدين إحسانه وذال القربا واليتامى, واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسركون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تشهدون ثم أَنْتُمْ هؤلاء تقتلون أن وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَارَةٌ فَادُوهُمْ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 ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عندهم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 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما اللَّهُ الله بغيا يُنَزِّلَ ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بِغَضَبٍ بغضب على غضب وللكافرين عذاب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 قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ الله من قَرْلُ إِنْ كنتم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ من بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَ مِتَفَقُّمُ وَرَفَعْنَ ثُوَفَقُمُ قُرَّخُوا مَا أَتِنَّكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَنَعْنَى وَعْصَى نَّا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِلْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِأَمْرِهِمْ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بفاذل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَبَاهِرٌ بِضَارِّ ذِكْرُ نَبِيٍّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود من أهل الكتاب لو يردونكم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 فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنَ عَمَّا سَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا نَمُوهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَاءَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا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 ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتدونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به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 قال إني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعيدنا إلى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار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 117. مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة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 إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اخطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم عبر الموت إذ قَالَ يَا يَعْقُوبُ الْمَوْتُ أَذْهَبَ إِلَيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ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 وهو السميع العليم صرغه الله ومن احسن من الله صرغه ونحن له عابدون قل اتحاجون ما في الله وهو ربنا وربكم ولنا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 المشرق والمغرب تهدي من يشاء إلى خراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا سهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاء فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره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 ما كنتم فولوا وجوهكم شطره يَكُونَ يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما 119. فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا يستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبل أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ان والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا ان مصيبة قالوا افضل لله وإنا إليه راجعون هناك ورحمه واولئك هم المهتدون ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تقوع غيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب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 كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن افطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين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 ليس البر أنت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في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 فَاتَّبَعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَانُوا إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِي فُمَهُ وَبِفُمَهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يا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 على الذين من قبلكم لعلكم تستقون أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية 111. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي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 قم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فل لي ويؤمنوا بي لعلهم ليلة الصيام رفت إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم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 في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلون 119. وإنكم في الباطل وتدلوا بها, إلى وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 110. عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البعوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واحتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذِكْرُ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ أَبَاكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ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 فان الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم, الكتاب وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاء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 117. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم 118. كتب عليكم القتال وهو كره لكم 119. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه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 وَمَن يَرْتَدِد مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَاآكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَاآكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِن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 قل لهم خير وان تخالقوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا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 والله يدعو الى الجنه والمغفرة باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوه حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن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 والمطلقات يتربصن بانفسهن فلا قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن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 الطلاق مرتان فانساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا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 وحدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 وَتَعْلَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأصهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فَرَضْتُمْ لَهُ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده يَعْفُوَ النكاح بِيَدِهِ وَأَن النِّكَاحِ للتقوى أَقْرَبُ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 كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والذين يتوثّون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متى عن الحول غير إخراج.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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويرسق وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني انما ملكا نقاتل في سبيل الله قال الا عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا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 فَلَمَّا فصل طالوتُ بالجنود قَالَ إنَّ الله مبتليق بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ومن لم يطعمه فَإِنَّهُ مِنِّي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 من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا 119. لا يأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض 111. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم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 جاء إبراهيم في ربه ان آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال الشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفوا والله لا يهدي القوم الظالمين أوك كالذي مر على قوية وهي خاوية على عورشها قال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 119. وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 117. ومثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة 118. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين في الله ثم لا ما ولا لهم, أجرهم لهم أجرهم خير من صدقة يتبع آآ والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا فَاتَّقُونِ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَذِى يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَاءُ الناس وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وابل فتركهم صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات من أنفسهم كمثل جنة بربوة، كمثل جنة بربوة أصابها وابل بربوة أصاب ضعفين فأتت فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير اي يود احدكم ان تكون له جنته من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار جنته امراة وأصابه الكبر واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن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 ايطام ويعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يوتل حكمة من يشاء ومن يؤت حكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقة او نذر وما للظالمين من أنصى إن تبدو الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم 117. والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم, تعرفهم بسيماهم لا يسألون 119. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين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 ما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولا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 119. من الله ورسوله 110. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 111. وإن كان ذو فنظرة إلى ميسرة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 كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله وفليمل للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأت الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا تغتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله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 كما حملته على الذين من قبلنا ردنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين